إن نقول إلا اعتوات بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني تميعا ثم لا تنظروا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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إِنَّ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار العميد وَأُذْبِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَٰهٌ إِن عَذَّبَ كَفَرَ رَبُّكُمْ أَلَا بُعْدَ الْمَعَادِ قَوْمَ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا